بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله على آله وصحينا على وبعد قول المألف رحمه الله تعالى لم وهي الحرف رقم كم سبعة عشر قال لم وهو حرف السابع عشر من حروف المعاني فنعية قال لم حرف نفيل له ثلاثة اقسام الاول ان يكون كازما نحو الاميرت والاميرت وهذا القسم المشهور الثاني ان يكون ملغى لا عمل له فيرتفع الفعل المضارع بعده كالفشار ولا لا لولا فوارس من دهر وعسرتهم يوم الصليفاء يوم يوم الصليفاء لم يوفون بالجاري شاهد ماذا لم يوفون لكن هنا لماذا لم لم هنا لماذا ما عملت حملت على ماذا على لا النافيه حملت على لا النافيه فكما ان لا النافيه تدخل على المضارع ولا تعمل فيه فهنا حملت عليها لم حملت عليها لم هذا هو السبب قاله صرح ابن مالك في أول شرح التسهيل بأن الرفع بعد لم لغة قومي من العرب وذكر بعض النحوين أن ذلك ضرورة والصواب لا ضرورة وإنما شذوذ يعني شذوذ يعني شيء نادر والسبب في ذلك حملهم على ماذا حملهم لم على لا النافية ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا هنا نافية ما تعمل فحملوا لم على لا النافية في علم العمل قالت ان يكون ناصب للمضارع وناصب للمضارع لماذا ياتي ناصب للمضارع قال حق لاحيانا عن بعض العرب انه ينصب بلم انه ينصب بلم وقال ابن في على الكافية زعم بعض الناس النصب بلم لوطن لوطن اغترام بقراءة بعد الصلاة ألم شرحا ألم شرحا لك صدرك بفتح الحاء قال وبقال الراجز في أي في أي يومي من الموت آفر في أي يومية من الموت في أي يومي من الموت أي يوم لم يقدر أم يوم مقدر قال الراجز قال حالث بن الندر ونصف أيضا إلى <تصفيق> علي بن طالب قال وهو عند العلماء محل على أن الفعل مأتر بلون الخفيفة فتح لها مع قبلها ثم حذفت ونوينت أما الآية فتحمل على هذا ألم نشرحها الآية القرآنية تحمل على ماذا على أن نون التوكيد الخفيفة نون التوكيد الخفيفة مقدرة نقول هو مؤكد بنوع التوكيد الخفيفة أصلها لم نشرحا لم نشرحا بالنون لكن حذفت من التوكيد الخفيفة وبقي ماذا وبقي الفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنوع التوكيد المحذوفه تخفيفا محذوفة تخفيفا وأما قوله يوم لم يقدر قول العربي يوم لم يقدر يوم لم يقدر هذا البيت الشعري فيه ماذا فيه أن لم عملت ماذا النصب شذوذا لماذا حملا على لن الذي تنفي المضارع وتنصبه حملت على لن فهي في رفعها على ما في رفع ما بعدها على ماذا تحمل على لا النافيه وفي حالة نصبها على ماذا تحمل على لن نصب المضارع هذا هو فهي فهي ماذا ال فهذا شذوذ هذا شذوذ ما هو مستند الشذوذ حملا على النظير حملا على نظيرتها كلمه لن لن يذهب لن يقدر لن يقدر إلى اخره قال وهو عند العلم محمول على ان الفعل مؤكد بالنور الخبيبة واتح لها مع قولها ثم حديث ونميت ابن الملك يقعله في البيت الشعري في الآية والأولى أن هذا التأويل في من يقعل في الآية والشعر يحمل العاشر والشعر العاشر قال تنبيه الاول الأول الأول لم خواص الفعل مضارع وهي ماذا؟ قال الرضي وهي أنفع علامة الفعل المضارع لأن لها ابتزاقا خاصا بمعناه فتغير معناه وتقلبه تغير معنى المضارع تقلبه إلى المضي تقول لم يذهب زيد أمسي فهي حرف نفين وقزم وقلب تقلب معنى المضارع الى المضي فيصح دخول أمسي عليه وأمسي من علامات الفعل الماضي لم يذهب زيد أمسي لكن هنا لم يذهب زيد الامسي يعني دخلت امسي على الفعل المضارع لماذا لان قلب معناه الى المضي واما لفظه مضارع لفظه مضارع لم يذهب زيد الامسي إذن لم هي احسن ما انفع علامه الفعل المضارع لانها لا تزال حصر بمعناه حتى انها قلبت معناه الى المضي أعلم وهو مذهب المفرج وأكثر متأخرين وذا أقوم ننحو القسول الى انها تخرى على ماضي اللفظ فتصرف اللفظه للمبهم دون معناه ونسبه إلى سيبويه وإجبه أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ الأول هو الصحيح لأن له نظيرا وهو الفعل مضارع الواقع بعد لو المضارع الواقع بعد لو وايضا الواقع ماذا بعد لا أنه فيها القياس على عنا فيها أولا من القياس على من أولا من القياس على من على لو قال التاني يساوي لم فيما ذكره من قزم المضارع وصرف معناه المضي لما لم ولما معنى هم واحد حرف نفه وقسم وقلب هذا المعنى والاختصاص بالمضارع سواء الاختصاص بالمضارع وقلب معنى المضارع المضي سويا لكن يفترقان فيهم لم ولما بينهما فروق طيب فروق عديدة أوصل بعضهم أوصلها بعضهم إلى كم؟ إلى عشرة فروق ذكر منها أهم قالوا يفتلعون في امور أولها أن المنفي بالأم لا يلزم اتصاله بالحال المنفي بالأم قد يكون على متصل بالحال أو غير متصل بل قد يكون منقطعا نحو لا تعالى الإنسان حينما مدى لم يكن شيئا مذكورا أي وانقطع هذا الشيء ثم صار الإنسان شيئا مذكورا قال وقد يكون متصلا ولم أكن بدعائك ربي شقيه هذا مع الاتصال أي الدعاء بالسعادة يعني في الماضي وفي ماذا ومتصلا بالحال وهو لم يدعو في بالماضي بل دعا لنفسه في جميع الأحوال في الماضي والحال الذي هو فيه وفي مستقبله قال وقد يكون متصلا نحو الامامكم بدعاك رَبِّ شقي بالخلاف لما فانه يجب اتصالنا في فيها هذه الحال لما يعني اتصلنا فيها بالحال الحال قالت الاعراض امنا قل لم تؤمنوا ولكن قل وبعدها ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما يدخل الإيمان قال وثانيها أن الفعل بعد لما يجوز حذفه اختيارا حذفه بعد لما يحدث فعل بعد لما وهو أحسن ما يخرج عليه قراءة وإن كل لما الل... كل اللما ولا أقول هو بعد لم إلا في الض... إلا في الضرورة. تقول الشاعر احفظ وصي احفظ وديعتك التي احفظ وديعتك استودع التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم إن وصلت وإن لم تصل هذا ضرورة. قال وسال السماء. الثالثة قال أن لم تصحب أدوات الشرط اخترم بها هذا الشرط قال الثالثة أن لم لم تصحب اداه الشرط نحو ان لم ولو لم بخلاف لما قال الله قال وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا قال ولو لم لو لم يأتوا إلى آخر قال ولو, ولو لم بخلاف لما ورابعها أن لم قد فصل بينها وبين وزومها اضطرارا لم قد فصل بينها وبين وزومها اضطرارا كقول الساعر الشاعر لم سوى أهل من الوحش تؤهلي كأن تؤهل سوى أهل من الوحش قال كالم سوى اهل كالم سوى أهل من الوحش هلي قال ذكر ذكر ابن مالك في شرح الكافيه أن لم انفردت بذلك ان لم انفردت بذلك قال وفيه نظر لأن غيره قد سوى بينهما في جواز الفصل ضرائب الشعر وقد ذكر هو ذلك في باب الاشتغال من شرح التسهيل ولكن هذا كل من السهو قال وخامسها ان لم قد تلغى ما معنى قد تلغى كما في صفحة كم مئه وستين ماذا قال فيها لم يوفون لم يوفون بالجاري صارت ملغاه ما معنى ملغاه محموله على على لا النافيه غير عامله غير عامله والغي عملها قال الله صح عدمئه كما سبق بخلاف لما فانها لم يأتي فيها ذلك والله اعلم هذه هي لم قال لن لن هذا هو الحرف ماذا الثامن الثامن عشر لن هي الحرف الثامن عشر من حروف المعاني ال قال حرف نفي ينصب الفعل المضارع ويخلصه الاستقبال حرف نفي نصب واستقبال حرف نفي ايام في المعنى مع المضارع في الحال وانا ينصب الفعل ونصب الفعل المضارع استقبال يخلصون الاستقبال ولا لازم يكون فيها ما لا يلزم ان يكون فيها مؤبدا فهي لم تفد النفي المؤبد مع وجود كلمه ابدا قال الله عز وجل لا يتمنوه ابدا ثم تمنوه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وإنما هذا قاله قال خلاف للزمخشري قاله الزمخشري يعني ماذا لا استنادا الى لغة وإنما تعصبا وتعصفا لنصرة مذهبه الباطل بموقفه الفاشل ذكر ذلك في في المذجه ضعوا كتاب هذا العنوان وقال في غيره لن لتأكيد ما تعطيه لا من نفي المستقبل ايش معنى هذا؟ اسمعنا هذا الكلام فائدة او ما هو هذا قال لن لتأكيد ما تعطيه لا من نفي المستقبل هل يختلف عن قوله الاول هو قوله الاول هذا معناه القول بالتأويل لكن الرجل كان يعني الفاظ العربية بين لي يعبر عن مقصوده بعدة عبارات فربما يأتي إنسان يقول الزمخشري تراجع من لم يفهم قوله أو يأتي إنسان ينقلها فائدة قال الزمخشري قال كذا وما يعرف ما مغزاها ولذلك ماذا قال البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزال بالمناقيش هذا واحد منها طيب هذا منها طيب البلقيني تتبعه ووقع أنه نقل بعض العبارات فيها اعتزال لم يتنبه لها مع حذاقته وعلمه ونقده لكن ما وصل يعني فهمه إلى أنها من الاعتزال فأتى بعده عالم آخر وأخرج منقولات المنقولة الاعتزادية الذي نقلها الملقين ولم يعرفها وانتقدها فأتى آخر أيضا وانتقد عليه انه نقل بعض الأمور ولم يعرفها إذا كان عالم بعد عالم بعد عالم يعني ينقلون ولا زال ثم الزمق شريعي يعني لم يصفوا من العبارة وليس بسهل لذلك بارك الله فيك يعني إذا اردت الوقوف على بلاغة القرآن لا تنظر إلى الكشاف لذي لماذا لا تنظر إليه أن الرجل عنده يعني شبه في غاية الغموض وايضا بارك الله فيك قد كفاك غيره كفاك غيره من اهل العلم فما هى ماذا ألف ألف كتاب ورد به على الكشاف والطيبي له يعني بعض الزلات الشعريه لكنه في الجمله ناقش الطيبي مناقشه جاده في كم مجلدات 37 مجلد رد سماء فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب هذا أحسن من ناقص الجمخشري وفيه قلنا بايش بعض الزلة العشعرية لكن هناك شيء أقرب من هذا وهو ماذا وهو أن الشيخ يدعى الثمين رحمه الله تعالى قد قرأ الكتب التي تعتني ببلاغه القران واخذ منها ما يوافق الحق والصواب على معتقد اهل الايمان فمن اراد مثلا ان يطبق على بلاغه القران عليه ان ياخذ مثلا تفسير ابن عثيمين ويستفيد في علم البلاغه من هذا الامام الشيخ ابن عثيمين يستفيد فيها بلاغة القرآن والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له جهود كتبه في غاية النفاتة بل كتبه تستطيع إذا أخذ كتاب وينبغي مثلا علينا يعني نحن الآن هل ندرس في علم البلاغة في الآذان ينبغي لنا أن يكون معنا يعني مجلد أو مجلدين أو ثلاثة تفسير سورة الكاهة تفسير سورة البقرة والعمران تفسير سورة كذا فصلت يعني لابد من القراءة أثناء درست البلاغة لابد من القراءة في تفسير بن عهيمين لابد بل هو يعني يدربك على البلاغة يدربك أصلا تدريب عملي وأيضا أضف إلى ذلك أن له كتاب ان له كتاب هذا الكتاب طالما انتظره طلاب العلم وكان عباره عن كتب صغيره مطبوعه على شكل مقررات مدرسيه وبعضها اشرطه كتاب اسمه الالمام بتفسير بعض ايات الاحكام تفسيرا مستنبطا هذا الكتاب لا ينبغي لطالب علم ألا يدمن النظر فيها المرة بعد المرة يدربك على السنباط الأحكام البلاغية والأحكام الفقهية وأصل موضوع الفقه أصل موضوع الفقه أحكام بلاغية أحكام فقهية أحكام معقديه كتاب في غاية النفاسة الإلمام ببعض ايات الاحكام تفسيرا واستنباطا موجود انا لما لما رايته وقف طبع والله كادت ان تدمع عيني من الفرح وقلت لا يفارق سوادي سواده ولا يعني افترق عن مداده ابدا فاخذته اقتنيته وهو احب الي من من عرس ذات خضر ومشيت به مفتخرا وسبحان الله صف عليه صنعا سبحان الله انحت به جدا انك قد تعبت في تعبت في الحصول عليه انما كان بعض المقرات المدرسيه طبع على هذا الكتاب المدرسي في المملكة وبعضها أشرطة لكن الآن مجلد واحد مجلس المكتب العام نر <تصفيق> <المر> عليكم <تصفيق> الله يدركم إن شاء الله كتاب محيس جدا كتاب محيس جدا آية الأحكام آية الأحكام جميل, جميل. لا ينبغل طلب علمي اهمل هذا الكتاب يعني يمر عليه سنة ما يعيده مرة ثلاث لا ينبغي هذا الكتاب يحتاج اصلا هو صقل صقل للسمبار بل بعض العفاره ربما ما تفهمها لو قرأتها أول مرة ثاني مرة ثالث مرة. مرة ربما تفتهم بعد بعد أن تقرأ الكتاب مرات مرات هو كتاب نفيس يزال الله خير الشيخ عبدالحميد عادل هو كتاب من الكتب الحساتة جدا في هذا الموضوع قال خلاف للزمخشري أهل الزمخشري هذا يعني مبتدع يفتخر بالبدعة يفتخر بالبدعة متعصب لها وهو ممن أخذ تسيرة أخذ تسيرهم من مفسر اسمه ابن الرومي هو الذي فسر القرآن وأتى فيه بشبه لمذهب الاعتزال لكن أخذه الزمخشري أخذ أصله أخذه كاملا ثم زاد فيه من حذلقته زاد فيه من حذلقته أشياء الكثير وإلا أصله تفسير ابن الرومي والعجيب أن الزمخشري لم يحل إليه بالرغم انه ماذا اخذ كتابا عيش كتابا كاملا كتابا كاملا اخذ كتابا كاملا والله مستعان قال ذكر ذلك قال قال ابن عصوره ما ذهب اليه دعوه لا دليل عليها بل قد يكون النفي بلا اكد من النفي بلا لأن المنفي بلا قد يكون جوابا للقسم والمن في بلا لا يكون جوابا له وما كان جوابا للقسم كان أيش أقوى أقوى لأن القسم من عوامل ماذا من عوامل تقوية المعنى وتوكيده طيب قال قال المنفي بلن لا يكون جواب الله ونفي الفعل اذا اقسم عليه اكد قلت قد وقعت لن جواب القسم في قول ابي طالب والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى ارسل باضطراب لفينا وذكره ابن مالك واختلف النحو يوم في لن فذهب سيبويه الجمهور الى انها بسيطه ما معنى بسيطة يعني شمع الثنائية يعني لم تركب من حرفين وانما ما شمع مباشرة اللهم يقول هذه لن مكونة من حرفين من لا ومن أن أصلها لا أن أنها مركبة أي مركبة كالتركيب المزجي من ماذا من حرفين. قال قال فذهب السيوال الجمهور إلى أنها بسطة هالراجع وذهب الخليل أحمد الفراهي الجكري علي بن حمزه إلى أنها مركبة أصلها لا عن حذيفة حمزة عن تخيث ثم حله تأهل العاش الساكنين ورد القول بالتركيب الأوجه مهمه الأول أن البساطة أصل البساطة أصل في الحروف. الحروف الأصل فيها أنها ماذا؟ بسيطة نسمع على ما هي عليه هذا الأصل الاحرف الأصل في حروف المعاني قال الأول أن البساطة أصل والتركيب هرعا فلا يدعي إلا بديه قاطع والثاني أنها لو كان أصلها لا أن لم يجز تقديم معمول معمولها عليها وها جائزا في نحو زيدا لن قال بهذا رد سيبويه على الخليل وأجيب عنه بان الشيء قد يحدث له مع التركيب حكم لم يكن قبل ذلك طيب هذا كامل بس وقال الثالث ان انه يلزم منها ان تكون انها بعدها في تقدير مفرد. فلا يكون قولك لي يقوم زيد كلاما سيكون مهرد قال فين قيل يكون في موضع رفع بالابتلاء الخبر محذوف لازم لازم الحذف كما تقع هما نقل عن الورد. فالجواب ان هذا القول ضعيف لاي شيء احدهما ان هذا المحذوف لم يظهر قط ما معنى لم يظهر قط لم يصرح به عن العرب ولو شذوذا ولو ضروره لم يات عن العرب ما يصرح للحذوف قال فالجواب قال لوجهين أحدهما أن هذا المحدود لم يظهر قط ولا دليل عليه ذكره أبو علي الفارسي قال والثاني أن لا تكون في ذلك قد دخلت على القمة الإسمية ولم تتكرر ولا إذا دخلت على القمة الإسمية قد تكررها قلت هذا لا يلزم لأن تكرارها هنا لأن تكرارها عنده لا يلزم ولكنه يلزم الخليل ولكنه يلزم الخليل هذه الصفحة قد تقدمت إلى كم؟ هذه الصفحة قد تقدمت إلى مائتين وثانين هذا ينتبه لهم قال والله اله الحر احب زيد و زكريا الا عندنا لن هي لا ولد الفه نون مو ضعيف لان دعوى لا دليل عليها ولان لا لم توجد ناصبه في موضع لا لم يثبت العمل النصب بها قال تنبيها ذكر بعض النحويين ان من العرب من نجزم بلن تشبيها لها بلم تشبيها لها بلم يعني للاشتراك بينهما في الدلاثة على النفي قال الشاعر فلن يحل فلن يحل العينين بعدك منظر ايادي دي سبا يا عز ما كنت بعدكم فلن يحل العينين بعدك منظر ضر فلن يحل هذا حرف العلة له الألف يحلع احلام تسعى قيل واظهر من هذا ان يكون حذف الالف و بالفتحة بالفتحه التي قبلها لانها تدل عليها والله سبحانه علم والحمد لله هذا هو درس اليوم جزاكم الله خيرا